لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَضُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا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 ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن, لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما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 وَكَفَ اللَّهُ المُؤمِنينَ الْ القِتَلَ وَكَانَ اللهَّهُ قَوِي النزيِيزَاد وَأَنزَلَّ نَ ظَاهَرُهُم مِنْ أَهْلِ الْكِتابَابِ مِ الصَيصِيهِم وَقَدَ فَ فِي قُلُ بِهِمُ الظُعبَ فَريقًا تَقُتُلونَ وَتَأسِرونَ فريقا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 بَتَعَالَيْنَا أُمْتِعَكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا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 يا ايها النبي ان احللن لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهم اللاتي اتيت اجورهم وما ملكت يمينك مما. وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ عَلَيْهَا وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إن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 لِكَي لا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن بِتَغَيَّتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذلكَلِكَ أَدنَا تَقَدْض أَعيُنُهَُّ وَلَا يَحْزًا وَلَا يَحزََّ وَيَرضَّيينَ بِمَا آتَتَهُ نَكُلُّهُ وَلَّهُ يَعلَمُ مَا فِي قُلوبِكُمْ وَكَانَ اللهَّهُ عَِيمًا حَلمَام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 إِْ تُبدُ شيءَيْئًا أَوْ تُخْفُ فَإِن نَظ اللهَّه كَانَ بِخُلِّ شيءَيء ن لِيمَ لَا جُل حَلَيهَِّ فِي أَبَائِهَِّ وَلَا أَبْنَائِهَّ وَلَا إخْوَالِهِم وَلَا إِخْوانِهَِّ وَلَا وَل بن أَخَوَاتِهِم وَلَا أَبنَاءِ أَخَوَاتِهَِّ وَلَا لِسَائِهِ وَل مَا مَلَكَتْ أَمَالُ وَاتَّقينَ اللهَّ إِ اللهَّهَ كانَانَ على كُلِّ شَيْ شَهدَا إِ اللهَّه وَمَلَ يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْنِيمًا إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ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 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَنَابِي بِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا لا الا من ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين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 يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا الله